هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما غننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله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 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ وإيارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم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 خاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها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 هم الفائزين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها ل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 له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قدمت لكم هذه المادة من موقع روائع التلوات